وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مُتَّخِذًا صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّ ظَنًّا وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا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 السمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً وصدام وأننا لا ندري شر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشاداً وأن من الصانعون ومن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 ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن من المسلمون ومن القاسقون فمن أسلم فأولائك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وَأَلَّا وَإِسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ أَسْقِي نَهُمْ مَاءً وَدَقَّامٌ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضَ عن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابَ صَعْدَامٍ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 قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله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 يَعْلُنُ لَهُ رَبِّ أَمَدَّامَ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَّامَ إِلَّا مَن يَرْتَضَى مِرْ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بين يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ رصدا لِيَعْلَمَ أدب لغور صلات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.